فضيله الشيخ صقر سمعت البعض يقول إن الصلاة بين أعمدة المسجد مكروهة فما صحة هذا القول الصلاة بين أعمدة المسجد ليست مكروهة لا للإمام ولا للمنفرد فقد صح في حديث البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة صلى بين الساريتين وكان كثير من التابعين يأمون قومهم وهم بين الأعمدة في المساجد وأما المؤتمون فتكره صلاتهم بين الأعمدة إذا كان في المسجد سعه حتى لا تقطع صفوف أما عند الزحام والضيق فلا مانع من أن يصلي المأمومون بين الأعمدة روى الحاكم وصححه عن أنس قال كنا ننهى عن الصلاة بين السواري ونطرد منها وروى ابن ماجه بإسناد فيه مجهول كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا وروى سعيد بن منصور في سننه النهي عن ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وحذيفه ولا يعرف لهم مخالف من الصحابه فالخلاصه ان الصلاه بين الاعمده مكروهه ما دامت هناك سعه في المسجد والا فلا كراهه والله أعلم